بمحمد الله أحمده ومستعينه المستقفرة ونعود الله شهور أنصفنا وفديئات أعمالنا من يهدي الله فلا له ومن يضلع فلا هاذي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً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 اتقوا الله الذين تساءلون به والارحام إن الله كان عليكما قيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا متذيلا يصلح لكم أعمالكم ويكتل لكم ذنوبكم ومن يطعي الله ورسوله فقد فاز ثوثا عظيما أما بعد ألاوين وصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعات وكل بدعة مضالانة هنا بعد سنواصل الكلام في شروط الدليل الذي يصح به الاستبلال قلنا ان الدليل النقلي وهو دليل اصل في نفسه حتى يكون او حتى يصح الاحتجاج به والاستدلال لا بد ان تتحقق فيه شروط واولها في الشروط هو اتصال السند او هو صحه السند أول آثم الشروط هو صحة الإثنان فتكلمنا أن هذا الدليل وهو الكتاب والسنة وصل إلينا بطريقين متوافل وآحاد فأما التواثر فهو عالى درجات الصحة فإذا ثمت في الدليل النقلي التواثر او بلغ مرتبة التواثر فهو صحيح يحفظ به لا يستاج البحث في هذا الشرط فيه القرآن كله متوافق القرآن كله متوافق الشرط الأول متحقق فيه وأما ما علم بالقراءة الشاذة فقد تكلمنا وذكرنا الخلافة في الاستجلال بها أما سنة النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا أن منها الآحاد ومنها التواصل أو منها الآحاد ومنها المتواجر فالمتواجر صحيح وهو أعلى درجات الصحر في الأثناء وأما الآحاد فقلنا لا بد للاستجلال به أن يكون صحيحا ولا بد للصحة من شروط فقلنا العلماء يقسمون الحديث الأحاديل قسمين في الصلاح أهل إلى مسند ومرسل وقالوا احتجاج إنما يكون بالمسند لا بالمرسل ويقصدون بالمسند المتصم والمرسل المنقبع والانقصاء في الإثناء أنواع منه المرسل الذي يوافق للصلاح الصلاح المحدثين وهو أن يرضي التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم فيسكت الواقع بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام هذا مرسل هو المشهور في الصلاح أهل الحديثين وجاء المرسل بمعاني أخرى وهي أن يرضي من الذي يلقى او ان نقول من لم يلق من لم يرى النبيه او يلقى النبيه صلى الله عليه وسلم النبي عليه الصلاه والسلام فيكون معرض من مرسل التابعي وكل مرسل الاصفي اضط و كل من قادعه الاصفي اضط الا مرسل التابعي فقد اختلف العلماء فيه فقد اختلف العلماء فيه وذكرنا المذاهب الثلاثه والآن نعود بالكلام عن الاسنب وهو ما اتصل فنده واتصال السند شرط واحد في صحة الاسناد اتصال السند شرط في صحة الاسناد فلا بذل الحديث الآحال حتى يكون صحيحا أن تتحقق فيه شروط شروط خمسة صحة اتصال السند بنقل العدول الضابطين وأن يكون من غير شدود ولا إلا قابح إذن اتصال السند ذكرناه في تقسيم الآحاب إلى مسند ومسترق للمسند هو المسترق إذن المسند متى يكون صحيحا إذا تحققت في رواته سلوط إذا كان رواة هذا المسند إذا كان رواة هذا المسند قد تحققت فيهم شروط فيكونوا مقبولين وأول شرط الإسلام وأول شرط الإسلام وهو شرط مستفق عليه ولا خلط في رب رواية الكافر الأقلي كافر الأصلي هو الذي لا ينتمي إلى دون الإسلام كاليهودي والنصاني وغيره هذه لا تقبل رواية في الحديث وهذا الشرط إنما يكون في الرواية ذات التحمل نحن نتكلم عن شروط الرواية لا شروط التحمل فحتى يكون الحديث صحيحا فلابد أن تتحقق في روابه شروط أول وهذا الشرط ان اسلاف روايه الكاذب مردوده باتفاق في الكاذب الاصلي وعلى الراضي في الكاذب المهلي هو الذي يصح ببدعه وهو الذي يصح ببدعته تكون بدعته مكفره ففيكون فتكون روايته مردوده على الصحيح أما الكاذب الاصلي فهو مرضود باتفاق الشرط الثاني هو البلوغة فلا بد أن يكون الراضي بالغا وقلنا هذه سروط الرواية فقد يتحمل الحديث في الصغر وقد يسمعوه وهو كافر ثم يسلم ثم يبلغ فإذا حدث عن النبي عليه الصلاة والسلام أو الحديث وهو مسلم بالئ قبل منه أما إذا رواه في طغاره أو على غير ملة الإسلام فلا تقبل رواياه فالشرط الأول الإسلام والشرط الثاني البلوم والشرط الثاني الضبط الدبط الضبط أن يكون هذا الضابطا أي كثيرا حفظ قليل الخطأ والغلق بحيث لو نظرنا في محروضاته لو جبنا خطأه قليل قليل الضبط هو الإتقاد واستحضار ما يريد أن يره سواء من حمضه او من كتاب محفوظ عن أيدي الغير حتى لا يكتب فيه فالضابط هو الحافظ القليل الخطأ القليل الخطأ فإن وجد في الله كثرة في الخطأ والغلط كان غير ضابق وهي مراكب وهي مراكب أعلى, أعلى درجات الصحة ويجن الإنسان في درجات الضبط حتى يصل إلى مرتبة جهاز جهازية حديثه ويوळख الضبط ب مقارنته ملذاته ومحظوراته بغيره فينظر في كفه خطاه وقيله دانه والضبط سواء كان من حفظي أي ضبط صدري او من كتاب يكتبه يدوي ويحافظ عليه من التغيير فكلا الطريقتين تقبلان إذا كان الإنسان ضابطاً لما يرويه لما يرويه الشيط الرابع العدالة أن يكون هذا المقيم البالغ الضابط لمحروضاته عجلاً والعدالة هي سلامة الدين من الفسوق أو الفق وسلامة المروءة من القوانش أن يعرف الإنسان باستقامته على الدين ومحافظته على أركان الإسلام وابتعاده عن الزنوب والكبائل والأساق ومع ذلك محافظته على المروءة والشيء من التي لا تخذ بمرؤته في مجسمائه بأن ينتقط بتصرفات الماء والمرؤة هذه تختلف من زمن إلى زمن ومن مجتمع إلى مجتمع ففي زمن مضى كان من المرؤة تصية الرأس وحصر الرأس من خوارم المرؤة الآن تغير الأمر كان الأسل في الطريق من خوارم المرؤة والآن من طائم للطرقات فهناك أشياء نسبية العجل هو من فلم دينه من الفسوق والذنوب وسلمت مرؤته من الخوارب هذه الخوارب المسبية ترجع إلى عراف الناس وأهل الفضل فيهم يحكمون به فإذا كان الرجل مستقيماً على ذهب محافظاً على الأركان مستاخذاً بشرائع الإسلام تارثاً للمنكرات والذنوب الظاهرة محافظاً على الآدات لغو العد سواء العد ولا اجل زياده ليس هو الضبط فالضبط في الحلم والاتقان و واستحضار المرويات وال, وال... في شخص الانسان وجوهه فلا بد ان يكون هذا الراوي مسلما دالغا عجلا ضابطا إذا تحققت هذه الأمور وكان الحديث مسندا أي متصلا قُبلت رواية هذا الإنسان إذا فشروط قابول رواية الغواب أن تتحقق فيهم أربعة سنة متى تقبل رواية الإنسان إذا كان مسندا الكافر لا يقبل خبره ولا تقبل رواياته أن يكون بالغا أن يكون ضاغطا وأن يكون عدلا وأن يكون عدلا غير العدل هو الفاسق غير العدل هو الفاسق والفسوق له سببات والفسوق له سببات إما إما أن يكون فاسق جارحة وفاسق الجارحة هو الذي يسكب الكبائم العياد بالله كشارب خمر أو متشب ساحشة هذا يسمى فاسق جارح وهناك فسوق بدعته وهو أن يرتفق البدعة سيكون ببدعته فاسقا فأما فاسق الجارح فمردود مردودة روايته باتفاق فاسق الجارح مردودة روايته بالتفاق أما فاسق البدعة فالعلماء اختلفوا فيه أي العجالة تسقط إما بالكبار وإما بالبدعة ذهاب العجالة بالبدعة إذا لم تكن البدعة مكفرة تكلمنا عن البدعة المكفرة في شرط الإسلام فالعلماء اختلفوا ترفت مذاهبهم في اشتراقي او في رواية مبتدعة والذي عليه أن تحقير أن المبتدعة أداء إلى جدعته مردودة رواية أو إذا كان يرى جواز الكذب كالخطابية وغيرهم من الفرق من يرى جواز الكذب فهؤلاء والشيعة كذلك هؤلاء روايتهم لأنهم قد يكذبون أما مثل خوارج خوارجون يكفلون بالكبائر فهم أبعد الناس عن الكبائر لأنهم يرون أن الكبائر فهؤلاء إذا ظهروا الحديث مع أنهم فساء لبدعةهم إلا أنهم لن يكذبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم لذا نجد من العلماء من أخذ برواية آل البداء إذا متى يكون ذلك؟ إذا لم يعرفوا بالكذف وأن من دينهم الكذف وإذا لم يكونوا من الدعاء إلى بلعتهم وذاذ بعضهم أن لا يكون الحديث فيما يتعلق ببلعتهم شرط العدالة هو مذهب جمهور العلماء وذهب بعض أهل العلم إلى أنه مشترط عدم معرفة فيه وهذا مذهب بعض العلم ومذهب الأحنام جمهور العلماء يقولون شرط في الراوي أن يكون عجلا ما معنى عجل؟ أن تأسكد أنه غير فاسقين لا فسقة بذجعة ولا فسقة الجريحة ولا خال مقروما في مرؤة والبعض آلين يقولون العدل هو شرط الرواية لا يعرف الإنسان بفسقه هناك سلسل من الناس لم يعرفهم ولم يظهر عليهم الكسوك والغنوب ولكن لم تعرف عدالتهم هم مجهودون وسمونه مجهود الحال مجهود الحال على مذهب بعض أهل العلم وماذا من أحنا إذا كان الرجل يرضي الحديث ولم تعرف عنه السسور تقبل رواية يعني شرطه أن لا يظهر أن لا يقدح في عدالته والذي عليه تمهر شرط قدور رواية الله أن يكون عدلا فمجهود الحال لا تقبل روايته لماذا لأنه لم تثبت العجالة فالعجالة شيء الزائد ليس أن يمجرد عدم وجود عدم معرفة الفسق بل معرفتها بعدم وجود الفسق إذا هذه الشروط التي إذا كانت في الراوي إذا كان الراوي في الحديث مسلماً، بالغاً، ضابقاً، عدلاً وكان الإثناد مسنداً أي مستطلاً فحديثه مقبول إلا إذا ثبت الخطأ في روايته بمخالفة غيره فيكون شدوداً أو أيها فتكون ثمة علة فيرد لذلك يقول العلماء رحمهم الله من الشرط الحديث الصحيح خمسة شروط ثلاثة ثلاثة يشترط موجودها واثنان يشترط انتفاقها أما شرط موجود أن يكون بنقل العجل الضابط مع اتفال الثلاث وشرط منفيان عدم وجود الشدود وعدم وجود العل القادم فهذا الشرطة لم نتكلم عنه ملماذا لأنه خطأ الشدود هو عبارة عن رواية التقي من هو أولى منه مخالصة لمن هو أولى منه فهذا يعتبر خطأ منه هو ليس شرطا في ذات الله ولكن شرطا في قبول رواية ونحن قلنا أن هذا الشرط في الرواب ما المتصد إذا تحقق قصير واته شروع الإسلام والبلوغ والعدالة والضبط إذا تحقق ذلك شروع في الراوي كان الراوي مقبولا أما الحجي كله فلابد مع, مع شروط هذه الشروع التي تكون في نزيد عليها الاتصال وذكرناه في الاسلام وأن لا يكون فيه شجود ولا إلا قادة أي أن لا يظهر من هذا الغاوى الثقاء الذي قبيةه ويتوف خطأ بأن خالف غيره أو وهم فيما روا فتلق عليه الأمر أو بدل أو غيره سيكون سمعه إذا تحقق هذه الأمور تحقق شرط الاتفاة أو شرط الصحر وهو, وهو الشرط الأول في الدليل الذي يحتج به الشرط الأول في الدليل فيما يتعلق بالدليل الذي هو الأقل هو الذي أصلم بنفسه هو الدليل النقلي لا بد حتى يصح الاستدلال يريد أن يثبت حكما ويبيتنا حكما يريد أن يستدل من كتاب أو سنة نقول له لا بد أن يتحقق في دليلك شروط أولها صحة الإثنان فإن كان من كتاب أو سنة فقل ذكرنا سرطة ثم الشرط الثاني هو ابتضاح الدلالة أن يكون هذا الذي ستدل به مطابقا بالواقع الظاهرة فيه الدلال على ما ستدل به وابتضاح الدلالة نتكلم عنها إن شاء الله في الحصة في القادمة بإم الله سبحانه وتعالى ونستدعي بهذا القدر من يعود الى لوثقه فنكمل مسائر الى التي توقفنا عندها او عندها من يقرا علينا اليوم من يقرأ علينا فيصل طب يا شيخ والسلطة لكي كم الله رحمه وسلم عن بلع الضملة الرحمة قبلها قبلها ومن التحيي لي أو التحيي لي على فرقيني أو التحيي لي على الجباه في القبر بأيض العرب من بشيء من المالي أو إعطاءه عن ذلك عبار فكل قبر يجب أن نفعه ومن الجحيم إلي عدد بفطة مع رغيهم بفطة أو من جهة أسكن ودهة جميع <تصفيق> الجمهة وصول صلى الله عليه وسلم عن بيء السمر بحبه تقال أيومك بلا جسد؟ قال نعم فالآن عمزاني ونعن من السمر لا وأن المثلث رحمه الله ما زال يبين شروع صحة البيت وذكرنا أن من شرطه أن لا يكون ربا ومن شرطه أن لا يتضمن تحاولا على الربا فهو يذكر أنواع التحاول وأنواع البيوع التي تتضمن صورا من الربا أو توتع في الربا فقالوا ان يشتري حي لي بيو حلي فضه معه غيره بفضه او مد عذوه ويدها منه بدرهم هذه مساله الله ب مساله مد مد عذوه او جاء في حديث حديث الخيلاء ان يريد ان يبيع الذهب مثلا الزهب فيأتي بثلثلة فيها الآن وهي شيء آخر من النعاب التي تخوض عن ربويات فيبيعها بالزهب فيبيعها بالزهب فإن قال بد أن تصل الزهب عن ما معه ثم تبيع الزهب بالزهب وحده كيلا متساوية يداً بيد لأن تلك الزيادة تغير في الوزن كذلك مز عجوة بدرهم انسان إنسان عنده مز عجوة عنده درهم يبيحها بدرهم آخر فيكون مز عجوة بمز عجوة فيكون بالدرهم والعجوة من التمر مز عجوة حمل كسر من السمر زيادة في البيع نبي عليه الصلاه والسلام راجدا باعه يعني فيها ذهب محض فقال لا حتى يثقل فلها ثم باع الذهب بالذهب و هو خايث فدعا هذا من التحايل ان يريد ان يبيع شيء بمثله لذوي فيخلط معه ثم يتفاضل الامر ولا يجوز التفاضل في الجنس الواحد إذن فلا بد أن نخرج الزيارة ونخرج ما يتعلق مع الزهر ثم نبيع الزهر بذلك قال بيع في فبتي معه غير فبتي يبيع سلي يعني بالفبة بتراهي بالفبة وهذا السلي معه شيء آخر هذا شيء غير فبرة إذن فسيتغاير وهذا لا قال وسئلة عن بيع عليه الصلاة عن بيع التمريب الرقب التمر هو التمر المعروف لما يجف يصبح تمرا رجالاً والرقب هو تمر ما زال جديداً ما زال رقباً مليئاً بيناه ثقيل وزنه لما يتخمد جداً يصبح, يصبح تمراً لما يتخمد جداً يجف يصبح تمراً فقيل لهم أن يبيع الثمر بالرطابي قال أليفك إذا جفت قالوا نعم قال لأنك ستبيع مثلا الآن عندي قلنا أن أن الثمر يجيب فيه لك أن يكون مثل منك إذا نعطني خلطار ثمر بخلطار بعد قد الثمر الرطاب فيصبح في أقل من الثمر إذن لم يتحقق الثمر فماذا يفعل؟ يبيع الثمر ويقبل الثمن ثم يشتري الضوطم ثم يشتري الضوطم قال أينقصوا إلى جفة؟ قالوا نعم فنهى عن ذلك بما لا؟ لأنه يصبح خير لا لأنه يضيع أو ينعجم شرط التماسي وقلنا أنه لا بد أن يكون يدن بيده مثلا مثلك ونهى عن بيع من الثمر لا يعلم مثيلتها بالكير المسمى من الثمر عنده تمر كثير يبيعه جزا عنده كون من تمر قالت لا يعني السلسل ولا يعني كم قيمتها بقدر معين من الثمر إذا دعا بالثمانية أو بالثراهية جوب لكن جزاعها في ثمره ولو كان من ولو كان يزمي لكن واحدة لا يرسل وقلنا أن عدم معرفة التمادل كعلمنا عدم علمنا بالتمادل كعلمنا بالتفاضل إذن فلا بد أن يكون الكيد واحد نعم في في فإن كان عليك عليك في في وان ذاهب ناهي الجنه فانيا على اللي هو عليه كذلك وذلك يشير قبل اي وضع قبل التفكير يقول لي صلى الله عليه وسلم لا تدع عنك امور الدنيا اليوم على انسان يقول له على شيء شاك او سيار مثلا لزيد من الناس على شخص شاك, شاك او سيار يقول له يعني عليه شاك أو سيار عليه زيد في ذمته أن يرد له سيار في ذمته أن يرد له سيار هل هو معنى في ذنبه؟ يعني أنا علي في ذنبه سيارة لذين لابد أن أعطيه إياه هي له في ذنبه يأتي الأجل يقول لكم السيارة هاته؟ أقول له ستون 100 دينار 60 او 100 دينار اما يقول لي ابيعك السياره و ثمنها ليس بالدينار او 100 دينار, أورو. دينار أورو؟ كم تسال شعورو كذا 70 70 اعطيني 70 فانا سياد لا يقتصد بالدينار ولو كان علي دينار مواطني هو الدينار واعطيت الاورو لابد ان يكون يا جنبي الان هذه هذه قدرها بالدينار هي شيء ما غير موجوده غير من 100 1000 دينار سيقول لي اديرك صيابنا تاع دينار اعطيني اياها بعملتي فقط قَالَ بَيْعُ مَا فِي هِمَّةِ جَانِ إِنْ كَانَ مِنْ مَنْ عَلَيْهِ يعني إذا كان هو في همة أنا فكأنني استلمتها من أول ولأني أعطيه بيه دي هذا يجب أما إذا كان من غيره قال أنا فُلَا لَيْعَلَيْهِ سَيَّارِ وَقِيمَةُ وَمَيْتَ أَفْزِنَارِ أبيعها لك واطيني بالقور هذا ليس من غيره لا أما من, من عليه في ذمته فكأنه قضرها ثلثا فهو يرض له ويقلب العملة فقط قال لا بأس أن تأخذها بسعر يوم يعني في ذلك يمكفف السيارة تقدر ثم تقلب العملة ما لم تتفرقا وبينكما يعني لما تبيع ثم يقول أبيع لك تكون على يدين أعطيني سيارة هل أبيعها لك نعم يعني يا كم تساوي بيأت أصينا أعطيته به عملة أخرى كف كما إذن أعطيته عملة وقال العملة التي هي في الزمة ولم, ولم يكن بيادا بيادا الأصل فيه عدم الجوال ولكن ما جاءت هي في الزمة وهي التعلق في الزمة في أنا قال يجوز يجوز وكأنني استلمتها لو أول وأما و... أن كان من غيره فلا, فلا بد أن يحضر النالان في مجلس واحد لأنه صرف والصرف لا بد له من التناجد لا بد له من التناجد قال وإن كان على غيره أي هذا ليس في ذنبه وإنما في ذنبه غيره فلا يدود له لأنه من الغار معا فهذا مبيع القصول والميطار قال صلى الله عليه وسلم بعد انخله بعد ان تؤطر ستترجم الى ذاكر اللي يعني استلبه عنك وكذلك سائر الافكار اذا, إذا كانت رموز بادئ ب بيع الدخول والاستثمار الاصول جمع اصل وقلنا انه ما ينبني عليه غير او ما يتغير عن غيره في البلوء الوصول المحصول بعض الأشياء التي لا تتحرك كالأشجار كالأرض كالعقارات كالبنيان ثالث سمى أصول والمفضل هنا يتكلم عن الوصول أي عن الأشجار من نخيل وغيره فهي أصول بالنسبة للثمار والأرض أصول بالنسبة للأشجار يعني الوصول تطلق في الفقه في البيوع على العقارات وعلى الأراغي وعلى الأشجار وعلى الأشياء الثابتة التي تباع الآن المصنف يتكلم عن الوصول مقصود بها الأشجار قال بيع الأصول والثمار يعني هو الانثمار بها قال عليه الصلاة والسلام من باع نحلا بعد أن تؤذى بعد أن تؤبر أي بعد أن تدقح النخل يعني عمله وفلاحته لما يصل موسم معين يقوم صاحب النخل بعمل التوقيح والتأبير وغير يأخذ شيئا من الأخطار من ذكورها فيجعلها في وسط الإناس إذا أراد الإنسان أن يبيع أشجار نخلا عنده النخل وأراد أن يبيع غوة يبيعه القصول للثمار فإن باعها قبل هذه العملية عملية التأمير فقد باع الأشجار وما تأتي به من ثمار غير المشترك لكن إذا باعها بعد تأميرها فهو يبيع العقد ينزل فقط على الأشجار أن ثمار هي في الملك الباحث إلا إلى الشرطاء إلا اذا قال وانا اشتري عليك القصور والثمر ولكن اذا لم تسبقه لم يتكلم قالوا ان بي 60 نخله اريد ان اباعكم تبيعوا كما ابيع فياتي وقت قطع الثمر ان كان البيع بعد التاديب فالتنمر والصغره للبائع لا تدخل في البيع الا اذا قال وانا ساشتري النخل وثمرتها أما إذا كان البيع قبل التأبير إذا كان البيع قبل التأبير فهنا هم يتكلمون عن نخل وحتى ثمرتها تتكون في البيع هذا ما نقل صلى الله عليه وسلم من باع نخل بعد أن تؤذر فثمرتها للبائع يعني أن البائع قد عمل عليها وهو ينطبي ثمرتها فهو إن باع يدير فقط الا ان يشترط هذا المشتري والبيوع عقود تتعلق بالصيغه فاذا اتفق على شيء مشترط شيء ليس فيه مخالفه شرعيه ما فإذا اشتغل ثالث المشتري وقالنا انا اشتري حتى الغله الليالي سنشتري فهنا وقبل الدائع له دائع فله ذلك تكون قد موجد ولو لم تكون قد موجد لم يشتريها لم يشتريها أصلا لم يشتريها أصلا إنما شرارها تبعاً للأصول وإلا القصر بي يعني إذا تبدو ثمرة بعض قبرت الأصل أن الثمرة للذائم والشجرة للذائم قال لو يا أخي أنا أخذك ذلك الثمرة واقفه زمنها بائع شيء لم يظهر ولكنه ليس اصالهه ولا سنبل الا جاء الا من شروق قائمه الى الاصل لما تنتض السمره يقول هذا قال وكذلك سائر الاشجار اذا كان ثمره باليه كذلك الاشجار الخضراء اذا بدا ايامها الصلق وداعي المشتئ البائع الاصل فإن الأطل أن الثمر لا تذهب في لا تكون في العقل لا تكون في العقل إنما تكون للبائل إلا يرسل ألو الأطل قال ومسمه ومسلم ومسلمه إذا ظهر الظرع من الثلاثة ومسلمة واحدة فإن جاء من الضنيان فالرصول فيه مجدد ومجدده البائل فهدد البائل كذلك إذا باع الإنسان ظرعاً وقد ظهر حبه وباع له النصول باع له الأرض لم يبع له الحب فالصبرة والزرع والحب للمبائع إلا إذا كان يبقى يسمع الأرض يبقى تخرج زرعها فالأولى الظاهرة هي للبائع يبع له الأرض ثم إذا جاء وقت الحساب قطع الحب ثم إذا قد اثمر ثانية تدخل فيه حق المشارك أما إذا كان اثمر واحد فقط في الآن فالحفظ الظاهر هو الانباية فهو يبيع الأصول فبيع الأصول لا يدخل فيه اكتمار من باع أصوى فصمرته للباكر أنا أبيع مستان أبيع الأصدار أبيع لك المستان لا أبيع لك اكتمار التي عليه إلا إذا اتفقنا عليه وإلا الأصل أنه راجع إلي إذا كان ظهرك اكتمار إذا كانت ظهرت السمر أبيع لك أرد في هرزق فنحبوا الليل إلا أن تكلمنا عنه وإلا الأسر أن لك الأرد فهذه السمر الحد وهذا الزرع الذي يظهر لم أبيع لك فأنا الذي آقله فإن كان يقوج تكرارا فالأولين ثم يكونوا في عهدتي المشتري ثم يكون للمشتري وَلَا أَرْضُّ اللَّهِ الله أَرْضَى عَلَيْمُ وَلَا أَرْضَى عَلَى <تصفيق> هنا بيع الثمار الى الاصول انسان يريد أن يشتري الثمره للصدق يقول له بعني تفر هذه السنه او تساح هذه السنه النبي صلى الله عليه وسلمها ان بيع الثمره حتى يبدو حتى يبدو صلاحها لا يجب الإنسان نهى البائع والمشتري ما المهم احنا اتفقنا لا لا تتفق على المحرم تتفق مع غيرك فيما هو من حقك أما الأمور التي يحرم الله فلا تخلى لإذن الناس فيها فهو نهى عليه الصلاة والسلام البائع والمشتري إذا أردت أن تبيع الأصل سابعه والصبرة للبائع إلا أن يتابعه إذا أردت أن تبيع حتى ولم تكن قد تبقى موضوعه لكن إذا أردت أن فقط فلا يجوز بيع الثمال حتى يبدو صلاحها يبدو صلاحها أي هي يعيش الخلاحون والزراء إذا آمين في العاهد. معناها لا يخاف عليها لا تثمير قال حتى تتفرأ وتحمر التمر اول ما يخذ يقول أخضر يتغير لونه فإذا تغير أن نلعاه بذى صلاحه وكل صمرة على حسب نتاجها إذن فبيع السمار لا يزيد قبل أن يبدو الصلاح لأنه أستهدك ولا تنجح ويكون فيه ضرر وغضر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن بيع السمار حتى حتى يبدو صلاحها اهم البائعه والممتاع اي داءه الشاد كذلك في الذره في السم لا يجوز بيع الصبره حتى يبدو صلاحها وكذلك في الذره حتى يبدو صلاحها تأمن العاها وفي الحب حتى يشتد حتى تبدأ تيبة الحب فإذا اشتدت جاءت البيان إلا إلا إذا اشتراها ليقطعها لا يريد الحب ياسي السنبولة لم تشتدها ولكن هو يريد أن يقطعها الحال الآن فيجوز أن يبيعها لا يبيعون حدد اينما يبيع حسيسا او بما يستارع من الرهن اما اذا كان يريد شراء الحب قد حس ياخذه فلا يجوز أن يبيعها حتى تشد الحبته وقال وقال لو بعت منك هذه مساله سجن الناسات الجائحه او اصطاق الجائحه او وضع الجوائح انسان يبيع يبيع لغيره ثمن ويبيع لغيره ذرعا ثم قبل أن يحصده قد بدا الصلاح او شد قبل أن يحصده ياتي تاتي الجائحه الجائحه هو الذر الذي يصيب الثمر او الزرع بدون يد الانسان كبشيشه شد او سنج او ريح او ناق فتهلك الزرع وتهلك الثمار من حذفه لو لم الله اختلف على مت هذا الضرر او على المشتري لانه اشترى واصبحت السلعه في يده انه هو عين الدافع المصنف ذكر الحديث وهو قول عند أهل العلم أن الضر يتحمله البال فيرد مال المشتري قال لو بعت من أخيك سطرا فأصابته جائحة فلا يحي لك أن تأخذ منه شيئا بما سأخذ مال أخيك بغير حق أنت أخذت المال والزرع ما زال في الأرض أو الزرع ما زال في الشجرة وهلكت كيف تأخذ المال؟ بماذا تأخذ؟ لو قطعها ممكن لو اشتراها بأصبها وفستتنسده ذمة ولكنه اشتراها ليقطعها ولما يقطعها بعد قال النبي عليه الصلاة لا تأخذ المال يعني الضرر يلحق البائع يلحق البائع ويرد للمشتري ما هذا ما ذكره نصنعه في باب بيع القصول والثمار وذكر فيها أحاديث تكفي في تحديد في بيان هذا الباب والباب فيه تفصيل وفروع ولكننا قلنا أن نأخذ الشرح شرح مبسطة نوضح المسائلة فقط ثم انتقل المصنف ليتكلم عن باب الخيار أو باب الخيار وغيره هذا نتوقه في الأسبوع القادم إن شاء الله سبحانه وتعالى طبعاً يوجد أن ينفعنا بما سمعناه وأن نعلمنا ما ينفعونا وأن نزعلنا لمن الذين يستمعون القول فيتبعونا حسنا بارس الله بكم أهدو الله إلينا